اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الكفر والفقر و أ ع و ذ بك من عذاب القبر لا إ ل ه إ ل ا